وتضحكون والأخت في غلبي السجود وأناديكم يا غيار بلاد الحرمين أهل أتمنى أن تأخذوا من هؤلاء الرجال كتوة لكم فهل لي برجل كالحجاج أو الحكم ابنه شعب أو برجل او أو برجل كالنهر الدين أو تمرحون وآهل لكم يا مسلمون يا أبناء بلاد وإسرعوا مالكم وإحرعوا سبيلكم وإنفقهم الضامتين وتعين الأمر لا يعنيكم فجأت أطيق الأمل في رجال بلاد الحرمين أحفاد الصحابة والتادئين هلما صفيرة لديكم فنعزني أنفسنا نحن النساء ونقول اللهم أجل مصيبتنا هذه وخلفنا صيرا منها بنات المسكمات يوغى فبايا وشمس المكرمات هنا تغيبوا قبيت كريمه الهنا وتصص تسالها سرها وكان غريب تقتس وجهها يا ليتك لماذا ينطق الوجه الكئيب او لا تمنع في ظلم السيول او تمرون وحيلكم يا مسلم او تضحكوا والأخت في ظلم السجون أو تمرحون واهل لكم يا مسلمون يا إخوة الإسلام كم تبكي العيون تنفي الفواد من الجراح من الطعور يا إخوة الإسلام كم تبكي في الفؤاد من الجراح من الطعوم أن ينفروا للعز لا تتأخروا أن يسأروا فالكافرون تجبروا أن ينفروا للعز لا فيرون تتجبروا حتى متى والى متى تتفرجون اطفالكم في كل أرض يقتلون حتى متى والى متى تتفرجون اطفالكم في كل ارض يقتلون Al-Qufri La Tastaslimu Mhamma Ala Siyru Ilah Saahil Mala'im Mual-Rula Al-Qufri La Tastaslimu Mhamma Ala Siyru Ilah Saahil Mala'im Mual-Rula Al-Qufri يرود يا سقيمًا ديني